بسم الله الرحمن الرحيم. قازيم تلك آيات الكتاب مبين. نذل عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.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 وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فعاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن وضطنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 فاستواثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوَكَذَهُ موسى فقَضَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ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 فخرج منها خائف يترقى قال رب نجني من القوم الظالمين وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَوَامِدِيَانِ قَالَ عَسَى رَبِّ أَن يَهْدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير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 قال إني أريد أن أُكِحك إحدَّنَتي آتينَ على أن تأجِرني ثمان يحجَّ فَإِن أَتْمَمْتَ عَشْرَ فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَن أَشْقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِنَّ شَأْنَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجْلَينِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانٍ عَلَيْهِ والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في المطاة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك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 فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأقاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله مع يرد أن يصدقني إني أقاف أن يكذبون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 قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء به بهذا من عنده ومن تكون له عاقبة الدان إنه لا يفلح الظالمون وقال في العون يا أيها الملاء ما علمت لكم من إله وير فأوقد لي يا هامان وعلى الطين فجعل لي صرح فجعل لي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لعذنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأقذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المطبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 وما كنت بجانب الطور إذ ما عندنا ولكن رحمة من ربك لتظهر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولو لاتصيبهم صيمة بما قدمت أيدين فيقول ربي لو لرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صدقوا ويدرؤون بالحسن السيئة وممّا رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 وقالوا إن تبعي الهدا مع كانوا تخوف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرا من آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من لنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطْقِيَةٍ مَعِيشَتْهَا فَتِلْكَ مَسَاتٍ لَهُمْ لَمْ تُسْكِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمْمِهَا رَسُولٍ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا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 أفموعدنا هو عدا حسناً فهو لاقيه كمن مت علىهم مت على الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَينَا أَغْوَينَا هُمْ كَمَا غَوِينَا تَبَرُّ وَأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا يَنَا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 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقل لا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنود